يقول في قول طحاوي ولا نكفر أحدا من أهل القبلة لذنب ما لم يستحله أو نحو هذه العبارة ما معنى يستحله يستحله يعني بمعنى يرى أنه حلال أو يعتقد عدم تحريمه بما يخالف قطعية النص فإن الحلال المقطوع به من اعتقد تحريمه وكذلك الحرام المقطوع به من اعتقد تحليله فقد خالف الاعتقاد فاستحله ليس مقصود بالاستحلال الفعل والأكل يقال فلان استحل الأش... الأمر الفلاني يعني أكله إذا كان من الأمور المادية أو استحله بمعنى مجرد يكون فعل المقصود بالاستحلال معارضة التحريم معارضة التحريم اعتقادا سواء فعله ولم يفعله فمن اعتقد, أن الربا حرام فمن اعتقد أن الربا حلال فقد كفر سواء أكل الربا أو لم, أو لم يأكل من اعتقد أن الربا حلال فهو يكفر بذلك سواء أكل الربا أو لم يأكل فليس المقصود بالاستحلال مجرد الفعل إنما المقصود بالاستحلال اعتقاد ما يخالف ما القطعي في الدنيا والاستحلال للمحرم طبعا المالغالب ان الاستحلال يرجع الى المحرم في الغالب واحيانا يطلق السلف كلمة الاستحلال لاعتقاد خلاف الشر في الحلال والحرام وفي غيره فلذلك يعني توقف بعض العلم عند هذه العبارة كثير من شراح الطحاوية والذين يدرسونها هيتوقفون عند هذه العبارة يرون انها تستبدل ما لم يقال ما لم يعتقد خلافه او ما لا يعتقد خلاف الحق او بما لا يعتقد او بما لا يرد به النص او ما يخالف الاجماع ونحو ثم ذكر من يقر بعض الامور الكفرية تخالف الاسلام ويحميها هل يعتبر مستحلا لها طبعا لا لا ينزل من يكون مستحلا لها الاستحلال كما قلت اعتقاد أن المحرم ليس في المحرق. هذا هو الاستحلام أما مجرد الفعل والانتهاك فهذه كبيرة مجرد الفعل والانتهاك سواء في الربا أو غيره هذه كبيرة نعم وهذا تفصيل طلب التفصيل أقول هذا تفصيل وهذا في عموم الذنوب من يقر عملا كفريا أو مثلا يدافع عنه بالهو بهوى لكنه لم يستحله اعتقادا أي لم يخالف ما جاء في تحليمه أو تحليله فإنه بذلك يكون مرتكب كبير مهما فعل مهما فعل مدام ما اعتقد خلاف الحق أما مجرد الأكل والانتهاك والحماية وغير ذلك فإنه يعتبر من الكفر العملي إن كان كفرا وإلا فيعتبر من الكبائر العادية وإن كانت الكبائل تتفاوت لا شك عندي سؤال أيضا من الدرس الماضي يتغرجونكم ما نسيته مع أنه لن أجيب عليه لكن سأعلّت على طبيعة مثل هذا السؤال السؤال يقول ما معنى الشر الجزء والشر الكريم ومصحة القول بأن العقيدة قاعدة وثلاث متائج وما معنى المقولة بأن الشر ليس في الشر ولكن في القطاع الخيري عن الشر هذا السؤال من الأسئلة التي أولا أعتذر عني جبعي وثانيا أنصح السائل أن لا يعلق نفسه بمثل هذه نوع وثالثا فيما يتعلق بمثل هذا السؤال ينبغي أن يفصل المقصود يعني السؤال نفسه يحتاج إلى عدة أسئلة تبينه فمثلا ما معنى الشر الجزء والشر الكلي هذا كلام مبهم ينبغي أن يقيد بالعبارة التي سيقت فيه أصلا من قال هذا القول في أي مقام سمي الشر الجزي والكل في أي مقام على أي أصل من الأصول كذلك القول بأن العقيدة قاعدة والثلاث نتائج الذي قال هذا ماذا قصد بالقاعدة هل فسر القاعدة هل ذكر النتائج قد يكون صحيح هذا الاستقراء مبدئيا إن كان مثلا العقيدة على قاعدة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وثلاث نتائج تتعلق بالإسلام والإيمان والإحسان مثلا هذا صحيح ما من ما المحصول فإذلك مثل هذا السؤال يعني من المحارات التي تعلق النفس بها يدر إما عن يعني تكلف أو تقريد الغير أو نوع من الطموح إلى المثاليات الفكرية الوهمية. ومع ذلك نعتذر عن جواب منه عن مثل هذا السؤال لأنه لا يزال غامض ويحتاج إلى شرف وأنصح السائل وجميع الأخوان أن لا يتعلقوا مثل هذه الأسئلة التي لا يتعلق بها اعتقاد ولا عمل وليست من تعلقات العقيدة ولا من أمورها الكمالية فضلا عن الضرورية في الطحوية وصلنا إلى صفحة 500 وكم 29 ونرى وترى الصلاة خلف كل بر وفاجر نعم بسم الله الرحمن الرحيم خذ الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم قال صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وتاجر رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدار قطني وقال مكحول لم يلقى أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح متفلم فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدار قطني أيضا وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر بر أو فاجر وإن هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر وفي صحيح البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا نس بن مالك وكان الحجاج فاسقا ظالما وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله أخرجه الدار قطني من طرق وضعفها رحلة الله في, في بداية هذا المقطع أحبا نشير إلى موجز ما سيذكره لأن الكلام متداخل موجز ما سيذكره من هذه الأحكام أي أحكام الصلاة خلف أئمة المسلمين عند السلف أحكامها تفصيل الشيخ ذكر منها حوالي ثمان صور أو تسع صور كل صورة إلاها حكم لكن ممكن نوجز هذه الصور بما يريد الصلاة خلف الإمام أولاً تختلف بين الصلاة خلف الإمام الأعظم الخليفة أو السلطان أو نحوه أو من نوبه وبين الصلاة على الإمام الذي دون ذلك يعني مجرد الذي أم المصلين دون تعيين من الإمام والخليفة فأكثر الأحكام التي توجب الصلاة خلف كل إمام مرًا كان أو فاجراً ولو كان مبتدعاً توجبها مطلقاً تتعلق بالصلاة خلف الإمام الأكبر أو الإمام المعين من قبل الألاء السلطان والإمام الأكبر. فهذا لا يجوز ترك الصلاة خلفه لحال من الأحوال ثانيا أن من لم يعلم عنه بدعة ومستور الحال تجب الصلاة خلفه أيضا مطلقا والسؤال عن حاله أو الشك في الصلاة خلفه بدعة فيجب الصلاة خلفه إذا يأتيت في مسجد لا تعرف إمامه في بلاد المسلمين فيجب أن تصلي خلفه وقد يكون لهذه القاعدة الاستثناءات نابرة جدا ينبغي أن لا يعول عيها لأن الاستثناءات ينبغي أن لا تخرق القواعد الاستثناءات لها حكمة لكن يبقى الأصل معتبا يجيب الصلاة خلف من لا يعرف عنه بدعة وعلى خلف مجهول الحال فضلاً عن أن يكون إماماً معتضان هذا أمر بدء ثالثاً صاحب البدعة غير المغلبة وكذلك صاحب الكبيرة الظالم والفاسد إن كان إماماً يعني والياً من ولاة المسلمين أو معين من قبل عمة المسلمين ولاتهم فتشرع الصلاة خلفه إذا كان صاحب بدعة غير مغلظ أو فاسقا أو فاجرا أو ظالما سواء كان واليا سلطانا أو من عينه السلطان فالصلاة خلفه مشروعة وواجبة إذا ترتب على البحث عن غيره مفسده وكذلك صاحب البدعة الذي لا يدعو إلى بدعته يدخل في هذا الحكم رابعا صاحب البدعة المغلظة صاحب البدعة المغلظة إن كان سلطانا فيصل خلفه وللسلث قولان هل تعاد أو لا تعاد والراجح أنه إذا كانت البدعة المغلظة مكثرة فيصلى خلفه ثم تعاد الصلاة سرا ولذلك يكيل أن بعض السلف كانوا يصلون خلف المأمون ثم يعيدونه لأنهم يرونه صاحب بدعة مغلظة داعي إلى بدعته المأمون لأنه قال بخلق القرآن وانتصر لذلك ودعا إليه وبعض السلف الذين يصلون خلفه لأنه إمام المسلمين يصلون خلفه ثم يعيدون الصلاة وهذه مسألة خلافية ومبنى خلاف على أساس أن المأمون هناك من قال بأنه لا يكفر بفعله لأنه يعني متبس عليه الأمر والالتباس في تصرفاته واضح يعني لم يكن يعني جازما أو, أو يقولون بأنه متأولا بأن المأمون متأول فالمتأول لا يكفر إن كانت بدعته مكفرة فإذا كان كذلك فالأولى عدم إعادة الصلاة صلتها خامسا أو ثالثا خامسا أنا ما تكلم في أحد أبي جؤاد أي فرق فرق بين أبي جؤاد وبين المأمون المأمون المسلمين نعم بدعة واحدة التفريق لأن ابن أبي دعاك جهمي ما اعتزل خالص قال مأمون سن هم قال ببعضه قال ما لكن ليس على وصول ما اعتزل كلها لا يقول بالمنزل المنزلتين ولا يقول بالتوحيد ولا يقول بالعزل أثرت بعض القضايا مثل قضية قول, قول بخلق القرآن ومع ذلك كان مترددا صحيح أنه رجح قال ما اعتزل لكن أثناء المناظرات يظهر تردده يظهر التباس الأمر عليه فهو متأول فرق بين المأمون وبين البيض وبين البيض رأس طلالة رأس بدعة مؤصل مؤصل واعتزل خالص وجهمي ثالث أما المأمون فلا المأمون وإن كان من ما كان عفو الله عنه وعنه فإنه مع ذلك إمام المسلمين من أهل السنة ومن أبناء بن العباس كلهم سنة وعنده نزع التشييع خفيفة وعنده إعجاب بعض المقولات الأهواء والفرق لكن ليس فرقيا خالصا وليس فدعيا خالصا بمعنى لا يعد من أهل الاعتزال الفلص ولا الجهمية الفلص أما ابن أبد الدعاد فهو جهمي محترق نعم كان للإمام أحمد استغفر المأمون نعم والله ما ما سمعت مثل هذا لكن ما ادري ما عندي من العلم الان لكن لا كل شكنا لا الامام أحمد عامل مامون على اساس انه امام المسلمين ويدين له بالسمع والطاعه ويصلي خلفه هذا ما لا شك فيه بما وغير الامام احمد حتى وان بعض العلم يعني خالف شيء من هذا فلا يعني انهم خالفوا من الاصل الأصل عند أهل السنة واضح لقلنا الأصل الخامس صاحب البدعة وصاحب الكبيرة إذا لم يكن إماما سلطانا أو معين قبل الولاد فإن وجد من هو أفضل من فيجب العدول عنه إلى الأفضل صاحب البدعة غير المؤلمة صاحب الكبيرة إذا لم يكن معينا من قبل الإمام أو كان هو إماما يعني إماما سلطانا أميرا أو معين من قبل الأمير أو صاحب ولاية خاصة كولاية الحجة ولاية الجهاد إذا لم يكن بهذه المثابة يعني إماما عاديا فإنه وإذا وجد وقد وجد منه أفضل منه فيجب العدود إلى الأفضل ما لم يترتب على ذلك مفسده من الصور التي أنبه عليه في هذه الحال أن أغلب العمة في بلاد المسلمين في السابق ما يكون تعيينهم من قبل الوالي أو خاصة عمة المساجد العديدة عمة الجمع وعمة الحج وعمة الجهاد وعمة الكبار أو الإمام العظم لا شك أنهم يعينون من قبل الإمام أو أهل الحل والعقد أو نحو ذلك تكون لكن هناك ما يتعلق بالأمن سميم الأمن العاديين في القرى والأرجاء وكثير من الهدن في السابق مرت بالمسلمين فترات في بعض الفترات تكون الولاية حازمة ويكون لها مثلاً سلطة على كل شيء يكون الإمام معين في القالب من قبل القاضي الذي يمثل ولاة الامر او من قبل أمير البلد الذي يمثل ولاة الامر او من قبل أهل الحسبة الذين يمثلون ولي الامر فهذا ولا ينطبق عليهم الحكم جميعا على حد سواء يكون معينين من قبل ولي الامر لكن systematically في أحيان كثيرة يكون الإمام عادي اخ dai ما علمت السلطة ولا عندها أي خبر كما يحصل في بعض البلاد الإسلامية فهذا هو الذي يعدل فيه عن القاضي عن المفضول إلى الفاضل عن المفضول في واقع حالنا الآن أغلب الأئمة يعينون من تبع الجهة الرسمية فهم معينين فلا بد من اعتبار ذلك يعني معينون من تبع الولي الآخر لأن تعيين الإمام يكون من تبع الجهة المختصة من وزارة الـ الـ الـ الـ المهتمة في المساجد وزارة الشؤون الإسلامية ثم يكون عن تعيينه بقرار ويعين له راسب ويحاسب وعلى هذا يكون أغلب الأئمة في ما يظهر لي يكونون في هذا البلد من, من عين من قبل الولات. فلا يتأثى العدول عن واحد منهم لا يصبح إلا بالتفاهم مع الجهات المسؤولة لكن الشخص الذي بين مساجد كثيرة يعني لا حرج عليه إذا رأى كبيرة ظاهرة في إمام من العمة أن يعدل عنه إلى آخر ما لم يترتب على ذلك فثنة هذا أمر عادي يعني ليس فيه حرج لكن لا ليس لاحد أن يعزل وينصد لهذه الأمور ما دام هناك جهات مسؤولة فلابد من الرجوع لهم ونحن نعلم بحمد الله أنه في هذا البلد اختيار الأمة جيد وينذر أن يكون منهم من فيه الصفات المحذورة لا بدع ولا كبائر إلا النادر والنادر لا حكم الله بقي نعم هل نقف عند هذه الفقرات لأنه ستاتي بعض الحالات نضيفها فيما بعد عند مناسبتها أثناء القراءة طبعا طولنا بعل ما نقتصر القراءة نقرأ إلى حد نهاية صفحه 533 لانها مترابطه معنا رحمه الله وعيانا أنه يجوز للرجل ان يصلي خلف من لم, خلف من لم يعلم منه بدعه ولا فسقا اتفاق الائمه وليس من شرط لاتمام ان يعلم الماموم اعتقاد امامه ولا ان يمسح ولا ان يمسحنه فيقول ماذا تعتقد بل يصلي خلف المسطور الحالي هذه, هذه حالة أيضا تضيفونها تكون حالة ثالثة أنه لا يجوز امتحان الأعمى امتحانه معنى أنه إذا كنت فجه الحالي الإمام تلقى تمتحنه تسأله في العقيدة هذه بدعة وحتى السؤال عن أحكام الصلاة ماذا ما يصلي في جماعة يعرفونه وألفوه ورضوه فلا يجوز أن تمتحنه إلا إذا أن تكون من أهل حسبة أو من أهل ولاية مما لهم سلطة أما غير صاحب السلطة فلا يجوز له أن يمتحن ويلحق بهذه المسألة التوقف والتبين كما يفعل جماعة التوقف والتبين الذين بادعوا يظهرون ببدعهم يقول وله أنا توقف في الصلاة خلف أي إمام حتى تتبين لحاله حتى أن بعضهم ممكن يعد في البلد الواحد الكبير أو في المدينة الكبيرة أربعة وخمسة أشخاص قل هل يصلي خلفهم والبقية ما أدري عن هذا لازم تبين من هذا هذه بدعة بدعة هذه من بدعة خوارج نعم ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام اتصالات الحج بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند في السلف والخلف ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبسدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الكجار ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي خلف الحجاج بن يوسف كذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن, الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا ثم قال أزيدكم فقال له بن مسعود رضي الله عنه مازلنا زلنا معك منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام كثنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم والفاسق والمرتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما فره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وخجورا لا يرتب إماما للمسلمين فإنه يستحق التعذير حتى يتوب فإذا أمتن هجره حتى يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترت الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أتر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية كانت في ذلك مصلحة شرعية ولم تفت المأمومة جمعة ولا جماعة وأما إذا طبعا كان... مثل هذا ليس أستهى إلا من الأئمة الكبار العلماء المعسدرين ما يأتي طويل بعلم يطبق هذه القاعدة وهو مجهول مغمور لا, ي... لا, تنفع... لا ينفع فعله هذا ذي القد يضف لأن بعض الناس يجتهد على أساس أنه يقول أنا أترك هذا الصلاة خلف هذا الرجل علشان الناس يعرفون أنه صاحب بدعة وكذا وكذا نقول إذا كنت إماما متبوعا كلمتك مسموعة وعملك هذا لا يؤدي لفثمة فهذا لا حرج إذن يشترط في مثل هذا أن يكون من إمام متبوع يطاع ويعتبر فعله وقوله وتصرفه وتؤذي يدي فعله هذا إلى نتيجة ولا يدي إلى فتنة ولا مفسدة نعم وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب, وجب عليه ذلك لكن إذا والله غيره ولم يمكنه يعني كان توليه السلطة أو الدولة فلا يليس للفرد أن يتدخل إلا عن طريق الجهات المسؤولة نعم لكن إذا والله غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد, بالفساد الكثير ولا دفع أقف الضررين بحصول أعظمهما فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان فتقويت الجمع والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع هجورا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة هذه كواعد عظيمة. يجب أن يدركها طلاب العلم خاصة في الأزمان التي يقل فيها فقه هذه الأمور تنبغي أن تدرك وأن تشهر للناس لأن الناس راهم في وقتنا هذا بدأ خلطهم في هذه الأمور واضطرابهم وعدم إدراكهم لفقه قواعد الشرعية وهذه قواعد عظيمة عليها عمل السلف حتى وإن وجد بعض الشذذات تخالفها فالاعتبار بذلك تعني من أراد أن يتلقق من أقوال السلف وأفعاله ما يخالف هذا سيجد لكنها أفعال قليلة ومفسرة مفسرة بأمور تتعلق بأحوال خاصة إما باجتهاد هذا الإمام وإما بحال يعلمها لا يعلمها غيره وإما بأمر آخر وإما بأمر آخر غيبي لكن تبقى المناهج مناهج والأصول أصول وأقصد بالمناهج مثل هذه الأمور التي ذكرتها والتي ذكرها الشارع هذه مناهج وأصول يجب اعتبارها في كل زمان والناس الآن أحوج إليها من أي زمان المضى نعم وأما إذا, وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر هذه و... أيضا قائدة إذا أمكن نعم فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع بص ذلك في كتب الفروع وأما بارك الله نكف عندها لحد لأن هذا مقطع فيه أشياء جديدة يقول يوجد في بعض الأحياء مساجد لها إما متفاوتون في الالتزام بالشعائف مثل تقصير الليحة وغير ذلك فهل الأفضل العدول عن إلى مسجد قريب وكذلك لو كانت في مسجد الآخر بعض المظاهر التي تذهب خشوع مثل صغر المسجد وكثرة السبيان ونحن ذلك هذه الأمور إذا ما كانت متعلقة باعتقاد باطل فلا حرج يعني المساجد الكثيرة كان الواحد بين مسجدين أو هناك مسجد ليس ببعيد ويرى أن الصلاة فيه أفضل له يعني لاعتبارات التفاجع خشوع أو إلى قلة المصلمين أو قلة الضوضة أو البعد عن الشوارع العامة التي فيها الحركة والضوضة أو في أمر يفضل فيه هذا الإمام عن الإمام الآخر فيما يتعلق بزيادة في إيمانه وزيادة قينه وزيادة يعني زيادته في الخير فأنا كل حرج في ذلك ما لم يترتب على هذا نفسه تتعلق من جماعة كان هذا الشخص الذي يتردد أو ينتقل من مسجد أبعد من مسجدة يعتبر عمدة في المسجد أو له اعتبار أو ينظر الناس إليه بمعنى أنه ترك لهذا المسجد سيؤدي إلى الظن في الإمام الآخر أو سيؤدي إلى مثلا الشك أو أمر فيه مسجدة أو تشتيت الجماعة أو يعني استراقهم على امامه ونحو ذلك فهذا ما ينظر في الحقيقه وان كان ما في اي شيء يترتب على هذه الامور فيبقى اعتبار يعني الاصلح لحق الشخص نفسه ان شاء الله انه يجوز ومع ذلك انا يعني ارى ان هذا نادر جدا يعني ان يوجد امام على مثل ما ذكر السائل ان شاء الله انه نادر جدا أن النص اولا لو تناصح الناس ما وجه حدثه حدث مثل هذا لا سيما الإمام إذا الإمام عنده شيء من تقصير ثم وجد النصيحة الخالطة من جماعة المسجد إن شاء الله أنه سيستجيب يقول إذا سافر الشخص إلى بعض البلاد الإسلامية التي ينتشر فيها عبادة القبر فهل يجوز له السؤال عن حال الإمام وهل يعد السؤال من البدء ما أدري هذا كلام عام هذا سؤال عام ما أدري الله يقول ما حكم تكفير الحجاج وهل ورد من بعض السلف تكفيره وهل يصح ما نسب إليه في قتل سعيد بن جبير وغيره ما أعرف أن أحدا كفر الحجاج ما أعرف حد علمي وعلمي قليل وقاص ما أعرف أن أحدا من السلف كفر الحجاج قد يطلق على بعض أعماله كفر لكن كفروا بعينه ما أعلم قد يطلق على بعض أعمال الكفر هذا معروف بعض الأعمال قد يفسرها بعض السلوة بأن الكفر لا يعني أنه مزالها كافر بل كفر معصية بل أحيانا كفر كبيرة أكثر, أكثر الكبائر العملية كبائر وإن أطلق عليه السلطة كفر فما أعرف أن أحدا كفر الحجاج أما قتل سعيد بن جبير فما أروه ملابس سعيد بن جبير رضي الله عنه اجتهد فخرج مع أشعة وخلفوا كثير من الإمة في وقته بل نصحوه خاصة لإمة الكبار أمثال الحسن البصري ومطرف وغيرهم أو عبد الله بن مطرف نسيت وغيرهم من الإمة الكبار نصحوا سعيد بن جبير ونصحوا غيره لكن لله الأمر من قبل ومن بعد فخرج فاتخذ الحجاج لخروج سعيد بن جبير ذريعا لقتله ولا شك أن قتله بعدما انتهت الفتنة وبعد العهد بها بعد الفتنة بحوالي 17 سنة أن قف الحجاج له بعدما رجع واختفى أنه ظلم هذا لشك أن سعيد بن جيد قتل مظلوما لكن الذريع الذي اتخذ الحجاج هو خروجه عليه مع أن سعيد بن جميل ما خرج على الإمهار ما خرج على عبد الملك ابن مرغان إنما تأول في ضرورة دفع ظلم الحجاج وتأول ما وفقه عليه غيره هو من شاركه ما وافقهم السلف على ذلك بل إن بعد هذه الفتنة كما ذكر الشيخ السلام من تمية والذهب وغيره بعد هذه الفتنة استقر عند السلف أنه لا جدوى من استعمال القوة لدفع الظلم وأنه الأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرورة الصبر والمناصحة أمر قاطع لا محدعا وأنه لا يجوز لمن ليس له ولاية أن يحمل السيف على الوالي وإن كان ظالما وفاكرا والحجاج كان وليلا لكنه ظالما جبارا كما هو معروف هل من الجوزي رحمه الله من أهل السنة وجماعة مثل هذه الأسلحة يعني الرجال الأخوان ما يتعلقون بها فقه أنك لن تسأل في قبرك عن عقيدة الجوزي ولا عن مصيره وارتح عمر, عمر بن ذر عمر بن ذر مرجع على ذهب أبيه ذر وهو يقول بأن الإيمان هو التصليف <تصليح> نعم <تصليح> ما, ما عرفنا الحجاج ظهرت له أعمال كفرية ولا اعتقد سعيد من جبير ولا غيره أن أعمال كفرية سعيد من جبير رحمه الله تأول وأخطأ وأعترض بخطأه هو وغيره قال إما الذين سلموا بعد الفتنة وبقوا أحياء ثبت رجوعهم عن هذا وثابوا وعرفوا أنهم أخطر وإن كان الحجاج ظالما جبارا هذا معقول فارق بين هذا ولك الخروج لا, لا يجوز أن يسوّغ بمثل هذه الأمور مهما كان الظلم والجبروت من الوالي فلا يجوز الخروج عليه بحق إنما الأمور تعالج بالطرق الشرعية بالمناصحة وبالدعاء ولا يصيب الناس في مثل هذه الأمور شيء من الظلم والجور إلا بذنوبهم قطعا ولوا استقاموا ما بينهم وبين ربهم ما ولي عليهم وليا ظالما أبدا العمل الكفري لا يسوع الهرج حسنت هذا سؤال جيد العمل الكفري لا يسوع الهرج إذا كنت فهمت معنى سؤالك العمل الكفري لا يسوع الهرج لأن أغلب الأعمال الكفرية كبائد هذا الشيء الشيء الآخر قد يقصد بالعمل الكفري الشركة ونحوه لكن برضه هذا لا يحكم به على المعين قد يصدر من كثير من الناس عمال كفري بولاة غير ولاة لكن لا يكفرون بذلك ولا ولو كانت عمالهم كفري لأن فرق بين الحكم بالكفر وبين كفر المعين فرق بين الكفر الحكم بالكفر العام وبين كفر المعين ولا يجوز الخروج على من ظهر منه الكفر العملي لا يجد فرج عليه أبداً بالسيح لا يجد فرج فلذلك ينبغي أن تحرر هذه الأمور جيداً وأن يعرف مذاهب السلف وأن مقاصدهم في هذه الأمور الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبدأ درسنا باستعراض شيء من نذة السيلة. يقول عمر ابن ذر كذب عمر وهو عمر ما هو نوع الرجاء عنه وهل هو من الوعى ونحو ذلك عمر ابن ذر قال بمثل قول أبيه لأن الإيمان قولي وأن الأعمال لا تتفهم سمى الإيمان ورجاؤه هو ورجع الفقهاء المشهور الذي كان عليه أبو حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان فرجاؤه ورجع الفقهاء من المرجع الذين يقولون بأن الإمام هو القول أو التصديق والقول القول وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإمام وأن الإمام لا يزيد ولا يهدس أما السؤال عنه هل هو من وعاظ ولا؟ لا أعلم يقول ذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة قوله تعالى ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم مستدلا بها على زيادة الإيمان ونقصانه فما وجه ذلك يظهر لي والله أعلم أنه لو كان الإيمان تصديق فقط لم قبل للوصل أنه يزيد في القلب حبه أي حب الإيمان ويزين في القلب لأن التصديق أمر لاقب بل أكثر من مجرد الإقرار فإذا قبل أكثر من الإقرار مثل التحذيب والتزين فإنه يكون قابل للزيادة بالنقص لأن المحبة أمر زائد عن التصديق وأيضا تزين القلب تزيين الإمام في القلب أمر زائد عن تصل هذا ما يظهر لي والله أعلم يقول يروى عن بعض السلف أن الواحد منهم قد يصلي في اليوم أكثر من 300 ركعة وقد يقرؤون القرآن في اليوم مرتين هل مثل هذا العمل أثر في الولاية أم ينبغي الإنسان محافظ على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا السؤال تضمن الجواب لا شك ما ينبغي أن نحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من الاعتدال في العباده وفي كل شيء بما في ذلك الصلوات وقراءة القرآن والقيام والصيام وقد يكون بعض الناس عنده نوع ميل إلى الزيادة في بعض العبادات أو ربما يكون عنده من الظروف ما يجعله يعمل ببعض العبادات نظرا لأنه مثلا قد لا يكبر على الكسب أو يكون في بعض أمور حياته يحتاج إلى إشغال وقته بمزيد من الطاعة فهذه أمور خاصة بمزيد من فصلي من العبادة مثلا لكن الإنسان السوي المعتدل للمواهب ينبغي أن يوازن بين أموره في دينه ودنياه بد أن يسهم في أمور الدنيا بما ينفع الأمة كما أنه ينبغي أن يأخذ من العبادة للقدر الوافي والقصد الذي يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا نجد عامة الصحابة كانوا على الاعتدام لكن قد يوجد مثلا إنسان لعنس عنده استطاعة في العمل في الدنيا في الكسب الدنيا لأمر أولى لا أخر ويكون عنده مزيد من الوقف والفراغ في أمر معذور فيه أو لا يستطيع أن يجاهد قد يكون من المعذورين في الجهاد أو الأمر المعروف أنها المنكر أو العمل بأي مرفق من مرافق الحياة التي يخدم بها أمته ودينه ومجتمع فإذا كان عنده شيء من هذا مما يقعده أو يعجزه عن أن يقوم بالواجبات التي تقوم بها حياة الأمة فقد يُعذر في شغل وقته في العبادة بصيام أو قيام أو قراءة قرآن أو لزوم صلاة أكثر مما هو معهود للسلم لما دام لم يتعبد بذلك ولم يُجِبه لم يتعبد به ولم يُجِبه على الآخرين يعني لم يتعبد بالتزامه إنما أراد مجرد التطوع والنافلة فاضن هذا لا حرج عليه أما الإنسان الذي الآن يستوي الذي عنده من المواهب والقدرات ما يستطيع أن يعمل لدينه ودنياه فيجب أن يوازم بين الأمور ولذلك نجد أفاضل الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل الاعتدال والاستقامة عندهم شيء من الموازنة بين الأمور والله أعلم إلى صفحة خمسمائة وثنتين وعشرين أربعة وثلاثين هنا خمسمائة إذا نسي أو أخطأ والإمام إذا نسي أو أخطأ هذا الكلام طبعا قبل أن نبدأ به كثيرا على مسألة وجوب اتباع الإمام والصلاة خلفه لكنه ذكر بعض الحكام الفتحية قياسا على الأصل المعروف العقيدة وهو أنه ينبغي التزام الصلاة مع الإمام وإن وقعت منه بعض الأخطاء فهو أشار إلى بعض الأمور الفتحية هنا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم الحديث المتقدم فقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنوب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع طبعاً و... لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند المأموم الراجع أنه لا يجوز له أن يعيد الصلاة لأن المسألة فيما يسوغ وما لا يسوغ المسألة في أمور خلافي فلأن هذه في ما أعلم قاعدة عند السلام أنه إذا صلى المأموم خلف إمام يخالفه في بعض الأمر الفتحي ثم أن هذا الإمام عمل أمورا يرى هذا الذي صلى خلفه يرى أنها يعني عنده فيها نظر يعني ليست من الأمور التي تبطل الصلاة لكن فيها نظر أو تبطل الصلاة لكنها اجتهادية تبطل الصلاة عنده لكنها اجتهادية بين أهل العين فلا يجوز له أن يعيد الصلاة فسأتي أمثلة لها فعن الأمور الاجتهادية لا يجوز في أن يعيد الصلاة فيما خالفه فيه إمامه ولو كان في أمر يرى أنه يقتل الصلاة ما دام من الأمور اجتهادية الأمور اجتهادية التي يسوق في فيها الثلاث فالأولى عدم الإعادة وهذا هو الراجح وهذا حفاظا على معنى الجماعة وحفاظا على معنى تحريم الفرقة وتحريم الشذوب نعم ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل <تصفيق> هذه ما محل إجمع ومحل اتفاق ليست من أمور الخلافية وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلة الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد, في موارد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك, رأيه وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والإختلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية هذه قاعدة عظيمة قاعدة عظيمة ومن القواعد التي يحتاجها المسلمون في كل مكان وفي كل زمان ولو المسلمون هذه القاعدة لنحلت كثير من الخلافات بينهم لولما وجد كثير مما يوجب النزاعات وشحن القلوب والفرقة واضطراب الأمور عند المسلمين فيما بينهم لسيما في وقتنا هذا نرى بعض مظاهر المخالفة لهذه القاعدة قد تؤدي أحيانا في مجتمعنا وفي كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم قد تهدي أحيانا إلى أمور مفاسدها عظمى تضر بالإسلام والمسلمين تضر بالمجتمع والأمة في مجموعها فضلا عن ضررها على المتنازعين أفسهم كثيرا ما نجد بعض المجتهدين في الحسبة أو غيرها مثلا قد يصدر عنه من قد يصدر عن من يعني يعد مسؤولا أو يعد مرجعا له ما لا يعجبه من الأحتام والقرارات فتجده متذمرا وربما يحتالع في كل بكل خيلة على الخروج من هذه الأوامر وربما أحيالا يعلم المعارضة ويفت في عضب يعني من معه ومن حوله من من يعملون في مصلحة الإسلام المسلمين بأي مجال كان أقول أن هذه الأمور موجودة مع الأسف عند بعض من ينتسبون إلى خير قد لا يعجبهم رأي يصدر عن شيخ لهم أو عن مسؤول أو عن مرجع فلا يعملون بهذه القاعدة بل يعملون بالعكس فربما يثيرون الإشكالات بدعوة أن هذه أمور اجتهادية أو ربما يثيرون الإشكالات بدعوة أن هذه الأمور تؤدي إلى مفاسد وربما تفسر كثير من الأعمال والقرارات وغيرها بتفسيرات فيها حكم على القلوب ونقلها فلنتأمل هذه القاعدة وأرى أنه يجب علينا جميعا أن نمتثلها وأن نعود الناس وأن نعود أبناء المسلمين على مثل هذا الأمر فإن مصلحة الجماعة والإتلاف ومفسدة الفرقة والإتلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية فيجب أن نتعود ونعود من حولنا على مسألة الطاعة لمن اجتهد في موارد الاجتهد كما ذكر قبل ذلك يقول بأن أمير الإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يقاس عليهم كل مشؤول كل مشؤول تحت إدارته من يعمل من المسلمين كل مسؤول يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موالد الاجتهاد بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيهم لرأيه لرأيه فإن مصلحة الجمعة والإتلاف إلى آخر هذا أمر أقول هذا هذه قاعدة عظيمة كثيرا ما تحدث النزاعات بين المسلمين بسبب إهمالها أو تركها أو الجهل بها فيحسن التأكيد على مثل هذه القاعدة خاصة في وقتنا الذي كثرت فيه الآراء والاجتهادات والنزاعات بين المسلمين وكثرت الفرقة والاختلاف والنزاع في مثل هذه الأمور التي ينبغي أن يتعود فيها المسلم الصبر واحتمال الرائع المفضول أو المرجوح عنده مدام صادرا عن من له ولعين بل ما يجب ما هو أكثر من ذلك بأن المسلم إذا رأى أن كلامه حتى لو لم يعمل ما يناقض إذا رأى أن كلامه يخالف هذه القاعدة فيجب عليها أن يسكت للمصلحة وذر المفسد نعم ولهذا لم يجز للحكام أن ينقض بعضهم حكم بعض والصواب المقطور به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ويروى عن أبي يوسف رحمه الله أنه لما حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأبتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من فعل أهل البدع يظهر أن أبي يوسف أبا يوسف يرى عدم جواز الصلاة بذلك يرى وجوب الوضوء بعد الاحتجام ومع ذلك صلى ولم يعد الصلاة ولما قيل له هذا قال هذا الكلام عظيم الذي هو قاعده سبحان الله أمير الممين يعني أترك الصلاة خلف أمير الممين لمجرد مخالفة في أمر اجتهادي نعم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم نص صحيح صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطأه عليه لا على المأموم والمشتهد غايته أنه أخطأ بترت واجب اعتقد أنه ليس واجبا أو فعل محظور اعتقد أنه ليس محظورا ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن خالف هذا الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والإتلاف مما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد وقوله وعلى من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والهجار يعني من أهل القبلة من أهل القبلة من المسلمين طبعا يخرج من ذلك الكفار الخلص قد يسمون هجار فعلى هذا يكون الكلام مستصحى فيه القاعدة السابق أو هو أن المقصود أو الأصل السابق هو أن المقصود أهل القبلة أهل القبلة أضرارا كان أفجارا يجب أن يصلى خلف أعلى من صممت منهم وتشهد جنازته ويدفى في مقابل المسلمين نعم وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتلوا نفسه هذه المسألة خيرة بعض أهل العلم لا يستثني حتى البغاة وقطاع الطريق إذا لم يكونوا من أهل البدع المكثرة يعني قد يكون بغاة متعولة وكذلك بطاعة الطريق قد يكونوا أيضا أحيانا من الجهلة أو نحو ذلك فهؤلاء يصلى عليهم عند بعض يهل عنهم وبعضهم يرى آدم الصلاة والمسألة خلافية خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لمالك والشافعي رحمهم الله على ما عرف في موضع لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أننا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي ولكن المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه لم تجوز الصلاة عليه والاستغفار له ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه فإذا علم شخص النفاق شخص لم يصله وعليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه لذلك ينبغي التمليه لمسألة كثير ما يرد عنها السؤال وهو إذا كان إنسان من الناس يعرف يعني في أحد المسلمين عملا يخرجه من المله. ثم مات على هذا العمل يعني يعرف أنه نافط خالص النفاق ثم مات على هذا العمل هل يجوز له أن يعلن للناس أنه لا تجوز الصلاة خلفه والصحيح أنه مدام مستور الحال فلا يجوز له هو يترك الصلاة خلفه وإذا سأله الناس أيضا يخبر أما ما لم يسأل فيجب أن يتكلم يترك الأمر على ما كان يفعله وكان أصحابه يفعله, يفعله كان إذا علم أحد منهم نفاقا في أحد تركه ولم يقل للناس لا تصلوا عليه أقول هذا لأنه يعني كثيرا مثلت أسئلة في هذا كثيرا مثلت أسئلة في هذا يقول أنا أعرف فلان الميت أن فيه كذا وكذا كأن يكون مثلا تارك الصلاة الكلية أو نحو هذا يقول أعرف هذا جيدا فهل أقول للناس لا تصلوا عليه يقول لا ما لك هو معنى. ما دام مستر حال والناس لا يعرفون حاله وهم من حوله فدع الأمر على ما هو عليه ويصلون عليه على أساس أنهم يجهلون حاله وأنت ما دمت تعرف ما يقصد الكفر الصريح النخاء فاتركه أنت بنفسك وإذا سئلت أيضا فأخذك إذا قال لك أحد ممن لا يعرفه وأنت تعرفه ما رأيك فتقول الآن أرى أنك لا تصل يعني إذا سألك أحد من بعينه مع أن هذه المسألة النخيرة خلافية لكن أن تعلم أو أن تشهر أو أن تقول للناس لا تصلوا عليه هذا ما يجوز ولا ينبغي وهو خلاف السن نعم وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه فذيفة لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين وقد نهى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاله وعلّل ذلك بكفرهم بالله ورسوله فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو, العم أو العملية الكجورية مالا فالقد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَهُ وَاَسْتَغْفِرْ لِذَمْدِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائل الخيرات إما واجب وإما مستحب وهو على نوعين عام وخاص أما العام فظاهر كما في هذه الآية وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم أمورون في صلاتهم عليه أن يدعو له كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا يريد أننا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار يعني على سبيل الجنة نريد أن هذا بأن يجب أن يفرق بين الحكم العام وبين الحكم على المعين أو للمعين أما الحكم العام لأن المؤمنين من أهل الجنة فهذا نجزم به إن شاء الله ولا شك أن المسلمين والمؤمنين من أهل الجنة هذا حكم عام قطعي ولا شك فيه ويجب أن يعتقده كل مسلم وأن الكفار القلص من أهل النار هذا إذا قطعي يجب أن يعتقده كل مسلم ومن الأمور التي قد أيضا تخفى على كثير من الناس اليوم بل خلط فيها بعض من يدعون الثقافة والفكر والعلم احيانا وخاصة مثل الكفار الفلس الكفار الفلس لا شك أنهم من أهل النار لا شك الكفار الفلس اليهود المصارى المشركون المنافكون الفلس الملاحدة هؤلاء أهل النار جزما هذا حكم العامة فنجزم بأنهم من أهل النار كما نجزم بأما المسلمين المؤمنين هم أهل ف الحكم العام أمر لا بد من اعتقاد لكن الحكم على المعين هو الذي يجب أن يتحرز فيه المسلم الحكم على المعين هو أن تقول فلان, من فلان بفلان من المسلمين جازما منه جنة تعتقد ذلك تقسم عليه هذا لا يجوز وكذلك العكس لا تجزم بأن فلان من, من فلان وإن كان كافرا خالصا إنه من أهل النار جزما بحيث تتألى على الله عز وجل أو تقسم على ذلك هذا مما لا يجوز إذن فرط بين الحكم العام الذي هو قطعي وبين حكم المعين الذي هو أمر غيبي لا يعلمهم لله عز وجل أما الحكم العام فأمر ضروري موفقة جائز الحكم العام للمسلمين عموان بأنهم إن شاء الله نرجو لهم الجنة وللكفار خلص بأنهم من أهل النار هذا أمر لا بد منه وقد ميز الله بين المسلمين والكفار بين الم... من يستحق الجنة ومن يستحق النار لكن يبقى التفصيل في المسلمين هل كلهم يدخلون الجنة لأول وهلة أو منهم من قد يدخل النار وهم الكهل الكبائر إذا لم يغفر الله لهم ثم يخرجون من النار إلى الجنة هذا أمر تفصيلي معلوم لكن مصير جميع المسلمين إلى الجنة ومصير جميع, طبعا ومصير جميع الكفار في الجملة إلى النار يبقى المعين هذا أمر لا بد فيه من اطلاع الغيب ولا يطلع الغيب على الغيب إلا الله عز وجل إلا من ورد ذكره بالنص من شهد له الله عز وجل أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وجب الشهادة له ومن جاءت الشهادة بالعكس كذلك وجبت الشهادة عليه إذا ذكر بعينه يريد أننا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم وإن كنا نقول لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيح ولس في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال أحدها أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء وهذا يوقل عن محمد بن الحنقية والأوزاعي رحمهم الله والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث والثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها بخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت وفي رواية كرر وجبت ثلاث مرات فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قالوا بما يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيء فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار طبعا هذا على سبيل القراءة والعلامات لا على سبيل الجسم يعني تعرف يعرف أهل الجنة بقراء وعلمات وأهل ويرجال ترجى لهم الجنة بذلك ويعرف أهل النار بقراء وعلمات ويخشى عليه أما الجزم فإن هذه الأدلة لا تدل على الجزم لا تدل على الجزم حتى ما ورد لكن ما ورد في عد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة فإنها توقفية بمعنى أنه لا يمكن أن يقوم أحد مقام النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الشهادة للمعينة لكن تبقى الشهادة العامة تبقى شهادة المؤمنين قرينة شهادة المؤمنين قرينة فقط أما الجزم فلا نستطيع أن نجزم هذا يكون الراي الثاني هو الرأي الصحيح وهو الذي تتجه إليه الأدلة حتى أدلة أصحاب القول الثالث هي تخدم القول الثاني على جهة الجزم وليست دليلا للغاية بقول الثالث انما هي نظنها والظن في هذه الأمور لا يصلح لا. قولهم ولا نفهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا شرائرهم إلى الله تعالى قال الشارع لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم الآية وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الآية وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الآية قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف قال الشارح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلمي يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارك للجماعة نطف عند هذا الحد في أول صفحة في الكلام على الشهادة في الكلام على الشهادة, الكلام على الشهادة بالكبر هذه هي قاعدة وهو أن من أصول السلف من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون على أحد من المسلمين بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق إلا إذا تبين شيء من ذلك وتبين يعني توافر شروط وقوع الكفر من الشخص وانتفاء الموانع وتوافر الشروط يزيد وينقص أي شروط وقوع الكفر تزيد وتنقص بحسب حال الشخص وبحسب الزمان وبحسب المجتهد وعلى هذا فلا يتأتى لأكثر أفراد المسلمين أن يحكموا لأحد على أحد بالكفر لأنهم ليس من أهل العلم لأن شروط التكتير شروط لا بد من إدراكها إدراكا جيدا بفقه تراعى فيه طواعد الشرع تراعى فيها النصوص الشرعية تراعى فيه حال الشخص تراعى فيه أسلوب إقامة الحجة يراعى فيه معرفة إقامة الدليل وكيف يكون ثم لا بد من أيضا معرفة انتفاء الموانع عن يحكم بكفره أي معين فلا يمكن أن نحكم على معين إلا بعد أن تنتفي الموانع بكفره فالإكرام قد يعدر به التأول قد يعدر به الجهل قد يعدر به وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي لا يعرفها إلا أهل العلم ولذلك فإن مسألة التكثير من المسائل الخطيرة التي يجب أن لا يتناولها إلا أهل العلم ويجب أن نفهم أننا لسنا متعددين بها وأن عامة الناس وكثير من طلاب العلم ليس عليهم أن يبحثوا عن أحوال الأفراد والجماعات والمؤسسات والدول وغيرها ليس عليهم ذلك لأن هذه أمور ترجع إلى أهل العلم الراسخين وأنهم ما تريدون تعبدوا الكفر وأعلانه وأن الكفر الحكم بالكفر حكما عاما أمر اختلف عن الحكم على المعين اختلاف كبير فكثير من الأمور التي يكون فعلها كفر أو قولها كفر أو اعتقادها كفر لا يحكم بمن فعلها بأنه كافر ولذلك نجد أن السبب كثيرا جدا اطلاقهم الكفر على الحالات والأقوال والاعتقادات لكن يندر جدا حكمهم بالكفر على المعين أقول ينذر جدا بل إن بعض الأئمة لم يؤثر عنه أنه كفر, أحد كفر أحدا حتى وقت اشتداد الأهواء وشدة أهل البدع وتسلطهم على المسلمين فإنا لا نعرف من الأئمة من يحكم من المعالى المعين إلا في حالات نادرة وكثير من أبنة الهدى وما أكثرهم لم يؤثر عنهم تكفير المعين إذن المسألة خطيرة فلا يجوز الشهادة على طائفة أو جماعة أو معين بالكفر ولا بشرك ولا بنفاق إلا بعد يعني معرفة الأصول الشرعية لذلك وليس كل ما يعرفه يقال ثم ليس كل من تناول هذه الأمور يستطيع أن يصل فيها إلى الحكم بالكفر القاطع وبعض الأشياء لا يحكم بها الفرض إنما لابد من توافر اجتهاد المجتهدين خاصة في الحالات التي تتعلق بالمصالف الكبرى والأمور التي ينبني عليها الحكم على جماعاتنا وأفرادنا وأمم أو, أو, أو مشتمعات كذلك في قول نار السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه قاعدة عامة تشمل الأفراد والجماعات والولاة والغيرهم لا يجد رفع السيف إلا بما باحه الله عز وجل من هذه الأمور التي ذكرها الكافر معين هل يحكم عليه بأنه من أهل النار بالجملة نعم لكن ما يجزم عليه الحكم العام غير الجزم غير الشهادة غير الشهادة ولذلك إذا تكلم الناس عن معين أصل كلامهم في هذا الأمر ليس بمشروع إذا مات كافر وحاض الناس هل هو, هل هو من أهل النار أو من غير النار هذا كلام أصلا غير مشروع يهودي مات نعرف أنه قال يهود من أهل النار خلاص ما في داعي ندخل الناس في الحكم على المعين ولذلك لما مات أحد زعماء اليهود وقتل وهلك منذ أشهر خاض الناس في المسألة خوضا يعني يدل على الناس بدأوا يجهلون البدهيات ولا يوجد من يعلمهم بدأوا يتجادلون بل يتعادون أحيانا بعضهم يقول لا ما نشهد عليه النار وليش نشهد هذا وبعضهم يقول إلا نشهد جزما لا هذا ولا ذا هو يهودي واليهود من أهل النار لكن بعينه لا تتكلمون فيه ما, ما ما أمرتم بهذا وليس من يعني الأمر التي كلية فيها العباد يقول ومن أعلم منه كفرا فهل يجوز أن أقول إنه مات على ذلك فهو من أهل النار أو لي أنا أول شيء عندي, عندي على هذه تحفظ كونك تعلم منه كفرا كيف علمت هذه مسألة خطيئة حقيقة كيف علمت أنا أشكت أنك تعلم فعلا أشكت وربما لو واجهني هذا الأخ إذا كان يقصد على حالة معينة أو يعني ناقش المسألة مع هم العلم أنا أرى أنه سيتبين لما مصدر قد يكون إقامة الحجة لكن قد لا تجيد إقامة الحجة قد يبدو له أنها إقامة الحجة لكن أكثر الناس لا يعرف إقامة الحجة مجرد أن تعطيش دليل وتناول وتحاير هذا لا يكثر تعرف معنى التأوى تعرف معنى الكراسة تعرف معنى إقامة تعرف معنى فهم الدليل إلى آخره هذه مسألة صعبة جدا المهم لو يقود بل أن أحد من أهل العلم علم كفرا من أحد الناس فهل يقول أنه مات من أهل النار لا يعني يجزم بقى. لكن يحكم حكما عاما نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى قوله ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة نعم هذه من يعني قواعد التي تعتبر متفق عليه عند السلم ويتشمل عدة قواعد إن شاء الله ننخصها تفصيلا في درف اللاحظ لكن الآن نجملها حسب ما وردت لأن الشيخ أدخل بعضها في بعض وإن كان يعني عرضها عرضا جيدا لكن من المناسب أن أذكر معانيها عند السبب قوله ولا نرى الفروج على إمتنا ولا تأمورنا هذا كلام على إطلاقه كل الإماء الفجار منهم والأبرار أقول هذا لأنه وجد من المتحدلقين الذين اضطروا بأطوال أهل الأهواء من زعموا أنه لا يسمى إماما من الولايات إلا من كان مستحقا للإمامة بمعنى عنده تقي صالح هذا غير صحيح بل للعكس هو صحيح أولا أن الولايات الأمور يجب عدم الخروج عليهم سواء كانوا صالحين أو غير صالحين سواء كانوا أبرارا أو هجارا السبب نص على هذا وإن جاره أي أن الولي الأمر إذا حدث منه جور أو ظلم أو أثره فيجب الصبر والمناصحة يجب المناصحة والصبر في حق المناصحة والصبر ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتخذ الجور والظلم والأثره ذريعة للخروج ثم قال ولا يدع عليه وهذه أيضا مهمة جدا لأن بعض الناس فهمة فهما خاطئا في هذه المسألة الدعاء على ولاة الأمور لا يجوز لأن ولاة الأمور والله الله أمر المسلمين والدعاء عليهم منعكسه على الأمة نفسها في ذلك المشروع العكس الإنسان إذا كان عنده غيره على دين الله وإشفاق على الأمة وعلى المجتمع فيجب عن يد أن يدعو لولاة الأمور لأن في صلاحهم صلاح للجميع لكن الدعاء عليهم يزيد الطين بالله لأن الولاة فيما يحدث منهم أثر على الأمة صلاحا أو فسانا فيجب على كل مسلم أن يدعو لولينا لأن الله يهديه ويسدده ويصلحه ويوفقه يدعو له بالدعاء المشروع سرا وعلنا ولا ندعو عليه فالدعاء عليهم بدعا إذن فهذا أصل عظيم وقد يتعلن البعض بأن الدعاء يكون للصالحين وهذا جهن أو هو الله أعلم بعض الناس يقول ذلك عن جهن وبعضهم عن هوا ليس الدعاء للصالحين فقط بل أيهما أحق بالدعاء بالصلاح الصالح أو غير الصالح أدى الصالح بالتثبيت أليس كذلك لكن غير الصالح تدعو له للصالح إذن مثلا يجب أن تفهم جيدا على أصول السلف وعلى مقتضى النصوص فهذا خلطة دعوة أنه لا يكون الدعاء للصالحين هذا خلطة وجهل أو هوى في الغالب ولن نزع يد من طاع هذا أيضا تأكيد لما سبق قبل قليل وهو أخذ منص الحديث ونرى طاعة من طاعة الله عز وجل فريضة لأن الله أمر بذلك وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا صريحا لا لبسه ما لم يأمر المعصية أي إنهم إذا أمروا بمعصية تعارض الشرع فلا يطاعون في هذه المعصية وهذه أيضا مسألة مهمة بعض الناس يقول وهذا أيضا جهل أو هوى بعض الناس يقول ما دم أمر الوالي بمعصية فأنا لا أطيع مطلقا هذا فهم منكوس ما تطيع في هذه المعصية التي أمرك بها لكن في غيرها من الطاعات تطيعه تطيعه يعني المعصية نفسها التي أمرك بها لا تا لا تا يعني مثل لا قدر الله لو أن والياً قال لك لا تصلي يا في المسجد من غير سبب ضروري أمرك لغير سبب ضروري فانا هن في هذه المساله لا يقع لانه امر بماصيه اما عن جهل واما عن تاول واما عن ظلم الله اعلم لكن هذا افتراض مع انه لا يحدث ان شاء الله لكن لو صار فانه في هذه المعصيه لا تطير لكن فيما عدا ذلك إذا أمر بأمور أخرى تعلق مصالح الأمة تعلق في الأعمال الحسبة تعلق في أي شيء من الأمور في دين الناس ودنياهم هجب طاعته في طاعة الله عز وجل وإن كان في بعض الأمور قد يأمرك بمعصية فهذا أمر آخر لا دخل له بمطلق الطاعة وندعو لهم بالصلاة والمعافاة هذا سبق الإشارة إليه نعم قال الشارك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلمان منكم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وعن أبي ذری رضي الله عنه قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجد على وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة وفي الصحيحين أيضا طبعا هذا الغالب من هذه النصوص الأمر بالطاعة حتى لو لم تتوفر فيه شروط السلامة يعني مجد على الأطراف واضح أنه غير سليم يعني ومع ذلك تجب طاعته وهذا فيما تعلق بالغلبة من الغلبة أو الإمام الذي او الوالي الذي تمكن من غير اختيار المسلمين فهذا يجسجب طاعته في هذه الحال وإن كان على أي كان من الأصلاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فرض بين الاختيار والغلبة ومعروف من خلال تاريخ الإسلام المسلمين ومن أيضا استقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أئمة الاختيار في التاريخ ندرة أغلب الذين حكموا المسلمين قديما وحديثا ليسوا أمة اختيار ومع ذلك هم ولاك يجب طاعتهم ويجب السمع لهم والطاعة بالمعروف ويجب الدعاء لهم ويجب الصلاة خلفهم ويجب الجهاد معهم ودعاء لهم بالصلاة والمعافاة, والمعافاة إلى غير ذلك وإن كان عندهم ما عندهم مما لا يعجب بعض الناس أو مما لا تتوافر في الشروط المثالية ففرق بين الاختيار كما في عهد الخلفاء الرشدين وبين الاضطرار أو الغلبة أو الإمارة أو الوراثة أو الملك أو السلطة أو غير ذلك مما هو أصل من الأصول التولي الولاية الشرعية التي تعتبرها أهل العلم بإجماع ولاية شرعية فأغلب ولايات المسلمين في تاريخ الإسلام هي من النوع الثاني الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فيه والصبر عليه مع وجوب النصح وغير ذلك مما تعرفون فيها والعجيب أن هذه الأحاديث التي أوردها الشارح أوردها كلها صحيحة يعني صحيحة ثابتة بمعنى ليس فيها ما يمكن أن يطعم فيه من حيث السند ولذلك قبلها السلف أخذوها بالقبول وجعلوها مناهج أو من مناهج الدين إلى أنها وصية من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هذه الوصية تعني أن هذه المو ستكون هذه الوصية تعني أن هذه الأمور ستكون أنه قد يتولى على المسلمين عبد الحبشي نعم هل المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وعن هذه هي أشارة مهمة جدا ويمست وكره ما أحب وكره كثير من الناس الذين لا يفقهون هذه الأصول يرون أن الأمر الذي تكرهه لا تمتثل لا تمتثل فيها أمر السلطان والوالي وهذا ما هو صحيح ولذلك أمرنا بالسمع والطاعة في المنشط والمكر في ماء وكره ليس صحيح أنك ما تطيع ونلمس ما يطيع إلا فيما يحب ويوفق مزاجه ويوفق هواه ويوفق رأيه قد تمر بأمر نخالف رأيك لكنه مشتهادي يخالف رأيك يخالف مزاجه يخالف قناعتك ويخالف ما يقول الكثير من الناس في عبارات المعاصرة يقول هذا شيء ما لي فيه نفس حتى لو ما لي فيه نفس شاء أمر من الولي الولي يجب أن تطيع ما عندي استعداد ولتاني الولاية مجرد أن يتولي أن يأمر الولي الأكبر فقط أو السلطان الأكبر بل من دونه ممن له ولاية حتى ولو كان أدنى موظف له ولاية يجب أن يطعب المعروف فيما تحب ما تكره.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 حتى يدركك الموت وأنت على ذلك يعني ترون أنه في هذا الحديث افترض الصحابي رضي الله عنه أسوأ الحالة درجها تدرجا حتى اشترى أسوأ حال ومع ذلك ما أمر بالمنازعة ولا بأن يثير فتنة ولا بأن يحمل رأيها وهذا الحقيق الحديث فيه فق عظيم أحوج ما يحتاجه المسلمون اليوم النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح له فرصة أن يكون له موقف أو أن يتخذ موقفاً لا من السلطان ولا من الناس ولا من المخالفين ما دام الأمر عنده لم يستبن أو لا يدد جماعة المسلمين والإمام فما قال ارفع راية أو ادعو أنت أو قم بالواجر كما يدعي بعض الناس ولو كان عن غير أهلية مع أن الصحابي يفترض أنه يعني يقاس عليه لأن الصحابي إمام جليل وفقيف الدين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره والأمر للأمة بأن إذا كان الأمر على هذا الحال عنده في تقديل فيجب أن يكف ولو أن يعض على أصل شجر طبعا هذا مقيد بنصوص أخرى لكنه يحكم غالب المسلمين الذين ليس لهم يعني حل ولا عقد أغلب المسلمين ليس لهم حل ولا عقد وليس من أهل العلم الراصفي ولا فقد يستثنى هذا الحديث بحديث أخرى يمكن يجمع بيننا فيما بعد إن شاء الله في دروس قادمة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية نعم هذا إضاء فيه وصية عظيمة وهو أنه وجوب الصبر حتى مع رؤية ما يكره طبعاً مع عدم في بالمعصي هذا أمر معروف إذا كان ما تكره معصيه لله عز وجل فلا تطيع فيه لكن القصد ما تكره من الأمور التي يسوق فيها الخلاف من الأمور اجتهدية من الأمور الدنيا من الأثراء من الظلم من الجور حتى وإن ضربت حتى وإن جلدت وسجينت إلى آخره يجب أن تصد يجب أن تصد إن رأيك ما تكره إذن هذا أيضا هذه قاعدة عامة, قاعدة عامة تدخل فيما قاله فيما قال قبله أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل من فيما حبه كان أي يجب أن تصبر على ما تكرهه من أميرك لأن في عدم الصبر مفسد عظمى ترجع تقول على الأمة وربما عليك أيضا أنت وعلى غيرك الله أعلم وصلى الله عليه وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلنا ضلنا رواية أبي سعيد القدري نعم أنتم ضابطين الموقف لأن النسخة التي ضبطت فيها الموقف ليست بيدي الآن 542 أعلى الصطر نعم الصطر الثاني نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد القدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعند مقصود ذي البيع لخليفتين في بلد واحد ونحن بعد بعد الخلافة الراشدة كما تعرفون انقسمت بلاد المسلمين إلى أحيانا أكثر من خلافة وأكثر من ولاية وهذا أمر واقع رضيه المسلمون وتعتبر الولاية للمسلمين وانت عددتها هي شرعية ما لم تكن في بلد واحد أما في البلد الواحد فلا يجز الولاية لاثنين هذا أمر بدهي عقلا وشرعا لا يصح الولايات الاثنين في بلد واحد ومسألة التنازع على الولايات تحسن بأن الولايات لمن كانت له الولايات اصلا صرف النظر عن الظروف الملبسات الأخرى من كان هو الوالي صاحب بيعة فلا يجوز أن يبايع لغيره ما دامت بيعته ناخدة نعم وعن عوك بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزي عن يدا من طاعة هذا الحديث اجتمل على قواعد عظيمة من قواعد الدين في الولادة وهي أيضا هذه القواعد هي منهج السلف الذي قرروه في كل زمان وفي كل الأحوال التي مرت للأمة عبر فاريخها الطويلة وهي أنه قد يتولى على الأمة خيار وقد يتولى شرا وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون وقد يتولى عليهم من يبغضونه ويبغضه وأن هذا الأمر إذا كان أمرا واقرا فلا بد من التزام الأصل فيه وهو السمع والطاعب بالمعروف وعدم جواز الخروض وعدم